يا صديقي يا صديقا حائرا هل تظن أن البذرة تنبت على صخر الأصم؟ هل يخرج الصبار ثمرا حلو المذاق؟ هل هرع الذئب يوما غنما؟ يا صديقي يا صديقا حائرا يبغي مناته رشادا بطريق الشوك والعثرات والبعد السحيق كيف ترجو الصبح في الليل بان يمحو السواد كيف ترقى قال العلى بالنوم يا صديقي يا صديق إناك في الجل يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا, صديقي يا, صديقي وتركل يا صديقي بكتاب قلبي جذور تتوغل كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل بكتابه وفي القلب جذور تتوغل كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل لست أدري من العمر سابقا جهلا سرا حياتي غارقا في الجهل غرقا لف قلبي بسواد ليتني منه سوقا فإذا شعلات علم لامسات قلبي فهل للسواد؟ لن حياتي غارقا في الجهل فرقا رفقا قلبي في <تصفيق> ليتني منه سرقا فإذا شعلت علم لمست قلبي فهلل هكذا اصبحت <تصفيق> في العتمات نج من يتبدل يئاهي حينما فجرت في عينه جد والصديق يا صديق يا صديق يا صديق يا صديق لا تقل إنك في الجهل يا صديقي يا صديقي واتكل ياسى وبالنور تمسل يا صديقي بكتابه وفي القلب جدور تتوغل كلمات تقلب الجهل نجوم فتأمل بكتابه وفي القلب جذور تتوغل كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل لست أدري يا إلهي ما الذي شق سكوني ما الذي من عيوني هل <م> هو الخاطر ما أتحرك نفضا من شجوني أم هو الحق إلهي في وريدي أتسلل يا الهي ما الذي شق سكوني ما الذي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 يا صديقي يا صديقي لا تقل انك في الجهل مرحل يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي واترك ياسا من نور تبسل يا صديقي يا صديقي We'll